ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع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 وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوَاٍ فَاضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ رَازِقِينَ